في وهو وقت زلال من جمعه وقت زلالي ولها موضع ومكان تقام فيه فالوقت هو الزمان الذي توقع فيه فلا يستحق انقاعها قبل يومها لا يجوز ان تقدم يوم الخميس ولا أن تقع ليوم السبت بل يومها محدد وهو فهم لكل يده يوم دون عهد وتم رجز لها يومها كذلك رجز لها وقتها وقلت لها ما اشتهر منهم او كثير منهم الى ان وقتها كوقت الظهر لان هذا نال على الظهر فوقتها من الزوال إلى حظون وقت البحر إلى آخر وقت البحر هذا قول كبير من المنظم وذهب آخرون إلى أن وقتها أوسع وأنه يدل أبداعها بردها يقالوا وقتها ينخل من الوجه هو هو واكت هذه اني اوكولاتي من الوجه ذاك راح يصير تجي دابا بايه تماما اريدها اخر الوقت صح رايحون رايحون لي هنا واستجلوا برواياتهم تظنوا على ذهبها قبل الجوال ومعلموا أن الظهر لا تسرح فإلا الجوال فتلك الأهل الله يضعوا رسمنا كحبيب المسيح جامعنا فإنه ذكر أنهم في عهد فخدافتهم بذكر يصلون قبل الزوال أو قبل انتصار النهار، وليأتي عنا ويجذب ويصلون حالة الزوال حالة انتصار النهار، وليأتي عنا وخلالتين يوصل لي بهم الذي يزول تزول الشمس أو يرجعه الظليل زيادة، ويأكله. إنه لا حول ولا قوة إلا بالله لكن عمر وعثمان أن كل منهم يصلح ومن رسولهم منهم بعض الزوال لابن آخر الزوال لابن داب الزوال لما سبتم هو لا يمكن لامه إلا ذهب فكله لك أن دابا من صدق الزوال للواعدين صحيح كان لا تضحك لذلك ذلك فضوية البيئة الصحية فهذه تدلي على التنكين بحق فمن ذلك الحديث الذي يسمعنا أنهم ما كانوا يريحون رواحلهم إلا بعد الصلاة جوابهم لا نؤمن أنهم يسيرون عن المواعظة فالآذة أنهم يريحون هذه القيونة واتنصنها فإذا كانوا يضيحونها وكنت صعب النهار ثم يوم الجمعة يصلون ويرجعونها فيضيحون رواح لهم يضعون عن نوابحهم التبكير أنهم يصلونها قرب الزوال أو قبلها وكذلك الحديث التي أرسل وجاب من غيرها غيرهم التي هي أنهم ينطلقون من صلاه الظهر وهم مذكرون لغير أنهم يدخل صلاه الجمعه يتتبعون الظل يتتبعون الهيئه لشده التمكين بها وكل هذا الذي بنى لانه عليه الصلاه كان يذكر بها ولكن الاكثر هذا أنه كان النقل بالطبع انه كان يصليها بعد الزوال ولكن لا من أن تقع المنبتان قبل الزوال أو في الزوال أن الصلاة لتكون بعد الزوال لأنها هي التي تقوم لك وهي الصلاة على هذا الأمان أو الأمان والانتظار بينهما والمطلتات لو وقعتك على الزوال فلا بأس هدانك وأن الصلاة من أنجحه أن تكون هاقباً الزوال إما بزمان طويل أو قصير هم حذير من العلماء اختهروا أن لا يكون الأدار الأخير إلا بعد الجوال. وهكذا ايضا الخطمتان والثلاث. وذلك لأنهم جعلوها كالرهم. كما يسرها رياع الا رياع الذي يجيب السرع فيه يجيب السرع في الظهر. والسرع الخطمتين في الروع في صلاة الجمهة. لأنها تعبعة الله. وعلى كل حال التي وردت هي بيان الوقت والتركيز به تدل على الاهتمام بها وقد تدل ايضا على انه صلى الله عليه وسلم كان يقصر القطبه منك إذا علم أنه كان يعبد الزمان قبل الزمان كل يوم من خمسين والجلس في بينهما والصلاة ثم ينتهيون يكتفون الغياء أو إلى الروايات لم ترهم من دونها سوى رسالة من غيرها استغله بهم لا فكل هذا جليل على أنه كان مذكاً وأنه كان يقصر لأنه يقصر خطبتين وكذلك فالصلاة عبادة كله متوسقاً <تصفيق> <تصفيق> وتدمه بالزواهر؟ هو أنه سواهر بالصراع الطاقل لأنه كانت برقصيرة مظلمة لكن إن شاء الله الأخدار لا يتراهيها وأكثر من رحل به انه كان يقرأ بسورة الجمعة والمناثفين أو بسورة السلح والعاشية هذا هو الخطمة نعم فإن الخطمة سلتها الدوال إلى صرحة الخنان كان أخياناً يقرأون الخطمة في نفس الخطمة يقرأها وهو ويا رب يا رب و لا يا على أنه نون نون لا يعني كان فيها شيء من الطبيعه يعني فاطمه يعني كان صوتها مرتفع انا كنت بحال لا كلام انا كنت ترى هاي شيخ الجمهور مش على هذا قبل لكن الذين قالوا لا تستحقوا قبل الزواج ولكن انهم يقولون إنها ان هذا باب من الله والله انما يشرعوا بها قبل الزواج لانه وقتها بالاكتئاب يقولون ان الذين فعلوها قبل الجواز من الصهابات كما ذكر الله من الأنام منتهيون أو لا ظهور ولا حتى إني أهنم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقال أن الجواز صدرت سند صنعا قبل الجواز أو ما قبل قبل الجواز وإنما إنما الآلاء هي أنه كان يصديع في الزوار أو يرغل منها ضد الزوار وضد ما يكون رجل يمكن, يمكن تكبره فقوله لا تكتبع الهيئة كان فعل من صندها قبل الزوار كما هو يعلم في جبير وغينه أنهم صلى لها بحن أو لا كانوا معنونين او لا انهم عيدا ريداً باشوها على الريد وما كان لنا كرجال من الاجتهاد يعني هذا الاجتهاد المجتهد من الاجتهاد وكان لا يواجه غيره شكراً لكي لا ترتفع الله <تصفيق> والراوي هنا، إيه هو على كل، يعني أرواح الناس تسير تسير جنبنا، أنا ما أتركهم من هنا، ولا أنا أظلم اللي يعيش قبلنا صحيح لكن.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 هذا يوم الجمعة له خصوصية لجوازين فهن الأذان الأول معروف قبل الجوام لذي يحبها وأذان الأخير ربما أعضاها قبل الجوام إذن عليهم أن يحتاطوا وأن لا يصلوا لساعة ويطاع الأذان هذا من يهام من يهات أنهم إلا أثنوا وهم يعتقدون عند الناس فتتحب أو تترم أجزئتهم ثلاثة ان شاء الله يسي أجل أجل صلى قبل البهر أجل صلى قبل البهر أجل قبل أجل قبل البهر؟ أجل أجل ما أن إنه تجعل ذلك الدم كثير ذهب إلى إذا العلم كلمة يهم واسع الاطلاع فلا نقول بملام رسول الله قبل النيوات لا نقول بملام رسول الله قبل النيوات لا يسر الله النيات كسر وإن كان ذلك الأول. ما تقول عليه. شيء. هنا الأحاديث وفي أيام ربطة القرآن في قوله ساعة وإنساء الله وهي أبكر من من الله هي أبكر منها يعني قبل الزوال في نحوه ساعه ساعة وبعدها ومن نحو ذلك يعني ساعة ونصف الزوال فهي أربعين فإيشتة الحم يحتاجنا فيها يا هذه كذب عرفناه ما غلوه فيه إنه الآخر حتى يحصل التبرع حتى يبرد مستنقع الزهر لست فيها ولا للبرد يفتحون من عناهم ومن الناسهم إذا يلا كانوا ينالون على نواة ويسلون على دراكهم ويستريحون في وسط ثم يقومون للصلاة وقد يقولون وهو متعبون ويخبرون على الثاني أنهم في وسط النهام فليصفوا عليه ويغضاهم قليلا ولكنهم أبعنون الحياة ويساقون <تصفيق> له <تصفيق> وحديث <تصفيق> خير ومسيئة لأجلسة. حيث الله. كيلوا هين الشياطين لا تفين. هكذا نسمعها لكن يرغم النهر لأن يرغم. لأن يرغم لها. لأن لا من الأخوة. ترجمنا. لا مشاهد. لا مشاهد. لا مشاهد. كيف تشعر بالكثير؟ وكيف تشعر لا حزي تشعر لا حزي تشعر لأنه كان على الرجوع الجمهور كان قصده أنه كانت يحصل من اجتماع عليه في جمعتها وفي العيد تاله وتعالى وسلام لم يكن هناك حاجه الى ان يتكرر ذلك الاجتماع في يوم نقطه الصلاه وفي النشر من جمعها فلذلك حاجه لانهم أن ينصرفوا ولانهم جاءوا من مكان الغيب يعني الذين اتوا لصلاه الغيب أتوا من أفراد البلاد يشبوا عليهم أن يجلسوا إلى أن تأتي إلى صلاة العودة وصلاة الجمعة فلذلك أرخص لهم أن يصيروا وقال قد أصاركم حيراً فلو كان ان الجمعه وفّع وفّع لصلابهم بعد أن فرغ من العيد مباشرة وأن يرحلهم وأن يكون لهم من صلاةه ولا قادم لا ندرك على شيء ذلك لا تنفض ما عليه اليومان الليست في اليوم لا لا لا لأن ان لو حضرته هتتجب بالذم بسم الله صحيحا انها تجب على من لا تجب عليها الظهار ومن تقدم والله تجب علي المواد وتجب علي المساعدين وإن كانت نطلقة وتجب علي النساء وتجب علي المرّا وتجب علي الممالين ولا تجب علي هؤلاءهم لكن فالذين تجب عليهم دماء ففيهم عن الظهار كما هو النعو فلا يجمعون بينا هنا فإذا إذا لا كان كذلك فإن من يمرة إلى كثير من العلماء ظهراً قصوراً يعني موقوط من, من عددها لأجل ماليها البيادات التي استغيرت بها عن الظهر فإنها غيرت الظهر في الوقت كما قلنا أنه يجير التركير بها وغايرة الظهرة العدد هيه يبتس عددها وغايرة الظهرة بالجهر هيه يجير من قراءة هيها وغايرة الظهرة بخطة هي خطت من أستاذ في فيها تاني خطة تاني بين أولاد الجنسة فأنيهني ذلك أصلها بينها وبين الظهر الظهر وغايرة وهي التي تدل على أهميتها وكذلك للتقليل من هذا الاهل البلاد خلاف الظاهر فانها تظهر ان لديها عدة قواعد وعندما تنتهي تصلى في مكان واحد ينتشر اهل البلد هذه وللاجل ذلك صار بينها وبينهم شكل من المغايره الظاهرة ولكن هنا ذلك إنها اسم الذي الذي يختص بها وتتبع نصائحه وتجب بالزوال وبعده أفضل خروج من الخلاف ولأنه الوقت الذي كان صلى الله عليه وسلم يصليها فيه في أكثر أوقاته لقول سلمت ابن الأقوى كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفي أفضى وما قبل الزوال وقت للجواز لا للودود يا يا قرن الهناك يا راقون يا نيرو جو ديوار نيجاوا متاتني من روحان في جلال الشم متاتني و سجيوا حبوا حبوا كان نيغا حماتي راك تردهي وجعتك كل يوم فإن الزالة الشمس أفضحت واجبتاً ووجد بذلك الغير أداؤها وأجم الذين يتركونها فلو مات الإنسان قبل الزوال لن يعجت مرافقاً ولم يرم أن يطلعت إنه مات تاركاً لصلاة جمعة وأمضى بعد الزوال إذا تمكنها وشاركها تعدني لما نحفظها الحاصل أنها تجمو من الزوال ونجمو قبلهم وأن الوقت المختار والافضل هو بعد الزوال إطاعها كلها يعني من الأزام إلى منذها بعد الزوال مباشرة لأنه كما سمعنا الوقت الذي كان النبي عليه وصلاة والسلام هي الغل هذه يعني يوقع الألاء وخطتين يقتدع تأيه عليهما بعد الجواعي سريره ما سمعنا من الحديث فإن جلمك هنا ينفض هذا ومنه وصره يتكثر على الهيئة وجاء لي apostل من فنيه ونفنيه لكن فنيه من المستفاد منه. دلالة دلالة كبر ولكن ما يمكن استفاد منه. يحصل عن يكون من من جلس فيه. لكن ده بعيد. فالدلالة دلالة بالذو. وكونه يشكك فيه بعيدا. يشكك فيه يدل على وجوده. ولا يشيل دلالة من هذا فالحاصل أنها إذن ما فجر لها بعد أن يدخل وقتها اليقيني أن الإلاج مات به وهو جوال الشمس. وأنت تعلم أن الجوال هو أن تدعو الرجل بالزيادة لأن الظل في أول النهار يلقص ثم يلقص قليلاً ومصير في الوقوف ثم الثاني أن تكون بقرية ولو من قصب فأما أهل القيام وبيوت الشعر فلا جمعة لهم لأن ذلك لا ينصب للاستيطان وكانت قبائل العرب حول المدينة فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بجمعه. استوطنها أربعون استيطان إقامة لا يضعنون صيفا ولا فساء وهو قول أكثر أهل العلم قاله في المغلم هذا الشخص الثاني وهو الاستيطان أن يكون في طبيعة أو مدينة وأن يكونوا مستوطنين قاطعين وأن لا يرحلوا عنه لا صيف ولا فساء يرجعها لذنتهم ومستطرهم وفيها نطر أعمالهم ومكاسر لإمهاراتهم وما أكثر على ذلك لا يظهرنا عنهم لا تجمع المسابرين كما تطنقاً ولا تجمع المواد فما ذكر الشارع أن المواد القاطرين على البياء لن يصنعوا الرياء دائره لكن من هاته اماكنهم ولن يتادبوا ان ياتوا اليها من ميسى من بريء لان بينهم وبين المدينه سبع يوم او يومان او عده ايام فلا يدل على انها لن توفي إلا من احدى البلد المقيمين هذه المسيرات هي المدينه يروى يخبر ان اول جمعاء قيمه بعد المدينه جمعة هي رؤاده وين يصاروا أحسن وكان وكان اهلها من عزه قيس هم الذين ذكروا ما عباس إخواتهم والذين قالوا من صلى الله عليه وسلم انه قد خالد بيننا وبينك هذا الخير من كفار رضا فلا نخلط إليك إلا في شاهد الخرار وكانوا هداهم الله للإسلام معكم بهم في مكان دعين فجاءوا وعلّمهم النبي صلى الله عليه وسلم للأحكام والتراير فحكمت عندهم ثاني جمهات النبيذة يعني قبل أن يقام بالنسكة يعني قبل الهجم وقبل أن يقام الإسرائي للطبع ثم بعدنا في غتحة النسكة وغتحة الطائف وكذلك حيضاً سائر والقرأة التي فيها صاحب الإسلام أطلت في كل باتة جمعة لأن يتنع لها العجد الكابي الحاكل لأنه لا بذلية من أن يكونوا مستوطنين ببناء من يسمى بخوريسك اسم الجلس كنفكة مجلس اسم الراحل لاشمالهم اسم الراحل مثل رياء مثلا او خصائص الانسان بيه عزه فهذا يجب عليهم فان كانوا مستوطنين لغير دينا فهل يجب عليهم اذا كانوا مثلا تستوطنين في بيوتي شعب ولكنهم لا يفعلون أو في خيام ولكنهم لا يفعلون لأن مستكفيهم وعندهم أهلهم وعندهم أبنائهم ومساجدهم وحروفهم وصناعاتهم ولكنهم لم يردوا أو بنوا بمسند غير كبير. يقصر مثلاً ويسمى صنابس ويسمى قديماً عرش، وعندما الآن رشاش مثل هذه كتوجة فحينئذ هل يصلون أبياً جمعة فمستحيح أنهم يصلين وكانوا مستغطين هل لهم يصلون لأنهم أهل وقتهم؟ ولو انهم ليس لهم رغبه هجينه وابتهوا بالبناء الجاهل او ببناء المعقد او ما ذلك او ما احبوا بالمثلثات بي من بيت الطين الصحيح انهم تنزفوا او ما قيل لهم له. هناك بعض الزلازل لا يرخص لهم هجينه أهل المحايدات الذين يقعون الحدود بين المملكة وبين العراق أو بين المملكة وبين الكويت أو بينها وبين الشام. محايدة. هذه فيها مراحل وبلاد متواصلة ولكن غير ملزمة لأنها هي بعرش مادية أو بأبنية الجار راى سما التي تشبه سيارة تتبرنا هذه انا جنات ولكنهم فيها عذبهم من الثمار وانما دعات السماء ما ان شاء الله الانوار والمراعي وكل ذات وكل مرافيه حياتهم جاءت السلامه ما سادانه ومستقرون فينا سكنات وقد أخطأ مننا عندهما وعندهما عندهم. أذكر أننا في عام الهماليين مثلاً يرى أننا نرى ونحن نظهرنا لهايات ارشاد وهي الحدود الشمالية لبلدتين في هذه الحدود إذن يخداهنا ونصار والاخرى السماعه بين المملكه والعرب فيها اماره وبها سكان وعندهم مدارس وعندهم متاجر وتجار ودكاكين وموظفون وعندهم قاضي والبلدة كبيره ولكن ما رقص لها العلم لان المنطقه ليست كان لهذه الدولة ولا لهذه الدوله هناك مركز للسعوديين ومركز للعراقيين متقابلا والمراهق مشتركه الاعذار الذئب مشتركه يعني جانبها الشمالي للعراق وجانبها الجنوبي للمملكه فيقول لنا رخص لنا مصليه دموعك أقاموا إلىك من سنة قوم لمن على مثال ثلاثون على مثال رونا سنة من حديث شوقي له لا نحن بعدنا قديم ذر بي أكيد ولا مسلم إدواره أنا يعني أمرهم يعني رئيسنا من كنعان الشيخ ابو حميد رحمه الله كان يفعل وقال لا يعلم لا ينصبون شافعين ولا ينصبون غير بناءين يعني ينائم أو حاجة تنتظر مصلح يعني أخرى من ذلكين أنا اللي عندهم قرآن لأن كقول آخر كثيرة يعني ما نزلنا فيها ولكن عدد اللي هي قليل بالهاسل الذين هؤلاء يتضررون كثيرين. من ذلك المخيمات، هذا لأننا سبع دولة، دولة الجيوش سبع الحرس الوطني أو الدفاع يقيمون في المكان. وإن كانوا يتغيرون كل سنتين أو كل ثلاث سنين، ولكن أغلبهم يقيمون سنين. كانت سنتين هناتين كل سنتين نغيرها الجهود الى كل جهه اخرى و سمعت انك هيغا وضعا غنم شاه مقصط هو ذا احافلتي سليم هو احياء بيانه ما شاء الله لا يوجد قريب اي والله لله لا يوجد مستمرين بكم من هذا الشهر ساعه الشهر او الشهر اهلا ولا يصلون لجمعاتهم ويقصرون الصلاة أقوالهم في زمانهم ولا يقضون عن السيام في الحاصل أنهم في حالة هذه أحققوا يقصرهم الصلاة أقوال حياتهم أو أكثرها وفي تركهم الجمعة الجمعة هي مصلحة كبيرة, كبيرة كما نكرنا ولم يكن إلا سمعوا التعليمات والأرسابات والمواعد ولم يكن إلا السلاقي لأخوتهم والسؤال عن ما يشتغ عليهم هذا كله هر من إن هراء أولاين وذائبوا أنهم مسادرون أو أنهم غير مستقلين ولا مستوطنين فعلات الجهال ينبغي أن لا يتشدد أو تنشأ بالمذاهب التي يعني يهربوا هذا الوقهة حارفيا وتترك الحجم وفعوها ولا ينضب إلى سوي من نحوها الوقهة فرمي يعني قولهم أنت لا تجعل على أهل الحيان ورد في البوادي المساجين الذين في كل شهر يغيرون من مجد أماكبهم ويعني يزعونه من في هؤلاء بواته مدينة, مدينة وحول المدينة وحول الصحابي السجرة ولم يكن جمعون لأعزهم فلا يرى مستخدم وأن هؤلاء الذين هم وطنيون فلا يقولون إنه المشكلة من الضراب المسجح يقولون بما قارب البنيان من الصحراء لما يأتي يتصفحوا هنا طالب الميانا من الصحراء. إذا طالبت يعني الصحراء إذا كان فيها، مسكد أقيمة فيه. الجنعة الجايد أن يصلى ليه ونحن كان أنه ليس لنا بشد او أو ليس لنا بشد لك من الجنة الثالث قدور أربعين لقول كعب بن مالك أول من جمع بنا أسعد بن زرارة في هزم النبي في نقيع يقال له نقيع الخضمات أو نقيع الخضمات الخضمات, الخضمات, الخضمات قلتكم أنتم يومئذ قال أربعون رجل, رجل الرواه أبو داود قال ابن زريد قلت لعطاء كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم وقال أحمد بعد النبي صلى الله عليه وسلم مصعد بن عمير إلى أهل المدينة فلما كان يوم الجمعة جمع بهم وكانوا أربعين وكانت أول, وكانت أول جمعه جمعت المدينة وقال جابر مضت السنة أن في كل أربعين فما فوق جمعه أو أضحى وفطر رواه الدار فطني فإن نقصوا قبل إتمامها استانفوا ظهر النص عليه لأن العدد شرط بعتبر في جميعها وقال بالكافي وقياس المذهب انهم إن انطبضوا بعد صلاة ركعة اتمها أجمع فضع شروطها وقد وقع فيها خلاف وهو استراط بادا فاستهب عن حقها المنام أنه لا بد منها نبعث عن المهور.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 ولا فسح منها لو صنعها ثم اثنى غفله هكذا اشترط المطهى رحمهم الله وقوله الثاني انها تنمو لا قل من ذلك اذا غنى المالكي يكون يلتزم بهم العشاء وتفتح منها ولها بشيخ الإسلام المسلمية إن اشتهر عنهم إلى أنها تسأخهم من الثلاثة خطير ومستمعات وذكر أن الثلاثة أعطان من الجمع والمراعات مستحققت من الجمع هذا كوني ومع ذلك يعني هذا الذي ذكر عن رصاح والاختيارات على النصار ولا الى صاحب النصارى ولكنني لن ارتد عليه من مؤله له بل قد على رسالتها التي اسمها الماردينيات على سؤال فيها ذكر به ان النشاط عيونها في ارضه على ما نشاط عليه وقهارنا الحق فانها لا فلعله رحمه الله تغير اختياره لاخر اياته انه تفتح هذه لذانة... الرساله هي اول امر لا عرض عنه ذلك او لعل ان اختيارهم على ذاتها التي لم تصل الينا ان اختياره انها من والقول بانها تفتح من اثني عشر دليل او ما ذكر في عهد اجابه العيش فانهم لما جاءت العلم التي نشر الله بقوله واذا راوا تجارتنا لهم ينظر اليها نظرته قال حتى لن ينفع الاثني عشر دليل على انه يصح ان ينفع مع الامام هذا العدد وتناكد الجدران رواية ما ستكون لظاهر ياليها الرواية لا انه يمكن انهم رجعوا بل اليقينة وظالمة للضانية انهم رجعوا لما خرجوا رجعوا بما ضريهم رجعوا كذلك الذلة الذنهاب هي ما سبع لكم منها حديد وكعب ذكر ولد وعند معنان أن كان النمارك كلما سمع الأزال يوم الجمعه ترحم على اسعد من ذرارة فساء لهم وقال لماذا وذكر أن اسعد من ذرارة كان أولا من خلنا به الجمعة من يسعد به وكان ذلك فيه نفيع نفيع في نفيعاً يقال له نفيعاً في ظن وكان عادتهم يومئذ أربعين. هذا فيه أنه عندما اجتمع لهم هذا العدد خلت. فالفوق هو أنه قبل أن يكون هذا العدد يتخلص. لأنه جميع. وكذلك قد ينذر طمي وإن كان إيضار وضمرت السنة أنه يكون لأربعين دمعه يدل على أنه الأرض الخب هو أنه ما دون الأربعين لا دمعت عليكم وكانهم يعذلون بأن الأربعين هم من أرعى لدون لأن الجمعة يرسلوا لها أهل النساب بالنائية ويأتون إليها من أماكن فإذا كانوا قليلا لم يسمق عليهم أنهم مجتمعون وأنهم ملتنعوا عليهم وأنها جمعة هذا تعليل من جعلهم من جاء هذا غدث كل حال فإنهم تشاطوا فقد إشاث عليه كثير من, من الغذب وأذّموه به وأخذّوا من الصلاة بمن نقص على هذا الرجل ثم سنعنا لو نقص على جواهد واحداً أو أكثر قبل أن يتبنوا الصلاة باطلت جمعة عن إستأنفو وإن كان على فهي إذن قام بأرجها لعظمنا أنه إذا نكفوا بعد المرطمة الصلاة وعظمنا صلى ركعة لن يتبث إلى ذلك الأمر لن اتناق وصلوها أدخر وصلوها جمعاً وعلا هذا هو الرجل والآن فقام الجماع في كثير من الأخرى بل في كثير من أطراض البلاد والعجل قدير حتى لا يخضر أحياناً إلا هلالة وخمسة عشر سنة كما هو محفوظ فبناخف وهي طرقة أستساها بعض الضواني وما قد لذلك إلا ما يحصل من متابعات الأيمة والما يبنينا منه ذلك وكل منهم ينافسوا لي أن يحصل عنده جمعة وان كريته ايجاد المشكل هو مشكل جماعه وجمع او يحبوا لكنه يقال عنهم اشتهامه وانماره وان انما عندنا يتنافسون من الرجال في الانماره لانها الى قسمه الى هي التناره او في فيحاول الى ان تقعد عنده ومعاكم ان لم يأخذ البلم يأخذ وعلى كل حال يأخذ عليه ويعانف النظر الا اثناء السنة يعني اشهرا او اياما ولا يكون يأخذ بياه الا افراد معدودون أحيانًا ما يصلون إلى الخمسة أو ومع ذلك تقام عندهم الجوع والعيد وما يشبه ذلك هذا حقيقة أنه وأنه خلق. وكان الأول أن تجمع تلك الفراش، في, في كان كما يفعلون ذلك في المدارس. المدارس. يأسس مدرسة بالمساقة ثم ينقلون إلى هذه الأماكن يعني من الأماكن الدائية وهي سيارات ويرغمون في هذا لأجل مصلحة أجوة سيارات التي ينقلون أن كل سيارة التي هي خمسة أو اثنين أو واحد قالوا واحد احيانا يقام لأجله سيارة ولكن يأجل يعني الإجتماع أن يكون في وساطة في في كل هذه الأمور أن يعرفون أن يعلمون أن يواصلوا التحقيق حولها، أن يعرفون كيف يفعلون هذا التحقيق، وأن يعرفون لماذا يفعلون هذا، ولماذا يحاولون أن يفهموا هذا الجانب، ولا كل هذا وضعه كمية من الخطأ بحيث أنه أخلوا بهذا الشيء، الذي هو اشتراط العدّ. بحيث يصلون إلى سرقة متجر لا يصلون إلى قطع. شيخ. أين طالب؟ كيف لا تصح فيه؟ تصح فيه فهي عدداً كثيراً رشد كاراً كثيراً ولا كاراً يعني الذين يصلون إلى عقلبهم ليسوا من المواطنين يعني من الساكنين حوله يأتون إلى ربما من قادمين ومن مساعدين لكن ذي هي المستوطنون كثيراً والمساعدين حوله يعني من المساعد النائية <تصفيق> الشيخ الأجاني حديثنا في عدم الوجوب تلقى من أربعين صريح نورنا حديث صحيح لأنها لا تصح لنا كلا النور وهذا هو الثدي وعلمنا الشيخ الإسلام على اختيار العدد القليل أنها تصح لنا ونعلّم إنما يصحها لا يركبها هناك بطن يقول يتصح وقال: "تتكى على كل". زانه نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى بشرط صحه الرابع تقدم خطبتين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطب خطبتين يقعد بينهما متفق عليه. ومداومته عليهما دليل على وجوبهما اللهم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على محمد ذكر الرابع من شروط صحه الجمعه تقدم خطبتين نأخذ من هذا اولا أن خطبتين قبل الصلاة وهذا شبه إجماع أن الصلاة مؤخرة عن الخطبتين في الجمعة ومقدمة عليهما في العيد فلا يصح تأخير الخطبة عن الصلاة في الجمعة بل الخطبتان تتقدم ونأخذ ثانيا أن الخطبة في الجمعة اثنتين يعني خطبتان كل خطبة يرتدئها بحمد الله إلى آخره وإن خطب خطبه وفصل بينها بجلسة يعني جلس بعد, أو بعد قطعه مسافة هم جلس أجاز بعضهم أن يكمل بقية موضوعه ولو لم يأتي في الخطبة الثانية بشرط خطبة المعتبرة ونأخذ ثالثا أن الخطبتين واجبتان. ولا يصح الاقتصار على واحدة بخلاف صلاة الاستسقاء كما سيأتي فلم يثبت فيها إلا خطبة واحدة وأما صلاة العيد ففيها خطبتان والجمعة فيها خطبتان يفصل بينهما بجلوس يخطب خطبة فيها مكملات او مستلزمات الخطبة ثم يجلس ثم يقوم وتكون الجلسة خفيفة كما سيأتي ويأتي بعد الجلسة بخطبة اخرى فهذا اخذ من وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل خلفائها الراشدين وفعل الأمة بعدهم إلى زماننا هذا الأمة المتبعة الأمة التي هي أمة الإجابة الذين قبلوا السنة وعملوا بها وأدلة ذلك كثيرة من الاحاديث العفورة أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين استنبط على ذلك ونأخذ أيضا وجود هاتين الخطبتين أو شرطيتهما لصحة الصلاة يمنع أن الصلاة الجمعة لا تصح بدون أن يتقدمها خطبتان. فلو صلى قبل تقدم الخطبتين لن تصح وهكذا لو أتى بخطبتين ولم يكمل مستلزماتهما لن تصح وتاتينا مستلزماتهما وشروطهما لا تصح وحينئذ ماذا يعملون يصلونها ظهرا اذا لم يخطبوا او لم يخطب من يخطب او خطبهم ولم يخطب خطبتين او خطبهم ولم ياتبوا مستلزمات الخطبه فحينئذ لا تصح ولا بد ان يصلي ظهرك ويقع هذا كثيرا يقع أن بعض الجهله يتقدمون وهم لا يحصلون الخطبه فيتكلمون ولا ياتون بمقاصد الخطبه قد يستفتحون بالحمد ولكن لا ياتون بمستلزمات الخطبه وما يلزم فيها يلزمهم والحالة هذه أن لا يصلوا جمعة بل يصلوا ظهرا هذا إذا لم يجدوا خطيبا أهليا يأتي بالواجبات التي ستنكر من شرط صحتهما خمسة أشياء أولا الوقت لأنهما بدل ركعتين قالت عائشة إنما وقضت الجمعة ركعتين من أجل الخطبة وثانيا النية لحديث إنما الأعمال بالنيات هذه <تصفيق> وشروط لصحة الخطمتين الأول الوقت وقد عرفنا أن وقت الجمعة طويل عند الامام أحمد أنه يدخل دخول وقت العيد يعني بعد ارتفاع الشمس في درنف يبدأوا وقت الجمعة ويستمر إلى نهاية وقت الظهر دخول وقت العصر لكن الراجح الرواية الثانية عن أحمد أنه بعد الزوال وهو أيضا قول الجمهور قول الائمه السلاحة وغيرهم أن الجمعة لا تصح إلا بعد الزوال ولكل أدلتهم أشغى إليها في الأسبوع الماضي وكذلك يعني أنه لو خطب قبل أن يدخل الوقت وأن على قول الإمام أحمد لو خطب قبل طلوع الشمس أو قبل ارتفاعها ما صحت وعلى قول الأئمة لو خطب قبل الزوال خطبتين أو بعضهما ما اعتبرت. وذلك لأن الجمعة اسم لكل ما بعد الأذان صلاة الجمعة اسم لما بعد الأذان الأذان الذي بين يدي الإمام فالخطمة كان يقعان بعد الأذان فإذا وقعتا وقع الأذان ووقعتا وقع بعضهما قبل الزوال ولا قول الجمهور ووقعتا في غير الوقت فلا يعتد به هذا لشرط صحتهما الوقت ومن شرط صحتهما ايضا النيه لهذه الأعمال بالنيات ينوي ان هذه الخطبه مقدمه بين يدي الصلاه صلاه الجمعه ينوي انها خطبه الجمعه فان خطب بنيه موعظه كمقدمه ما اكتفي بها يوجد بعض المذكرين يتقدم قبل الأذان ويرقي موعظه قبل أذان الجمعة الأخير ينتهي اجتماع الناس يرقي موعظه قد يحتفظها بالحمد والتقوى ويقرأ فيها آيات لكن نيته أنها موعظه ليست نيته أنها خطبه للجمعة فلو قالوا لك عليها ما دام أننا سمعنا هذه الخطبة أو مثلا أنه أطالها ما كفت فلا بد أن تكون الخطبة بنية خطبة الجمعة ثالثا وقعوما حضر ورابعا حضور الاربعين لما تقدم ولأنه ذكر مشكرط للصلاة فاشترط له العدد فقدم عنا من شرط الجمعة أن يكون أهلها أهل مدر يعني أهل بلد لا أهل شعر وهم أهل بيوت العمود الخياء منحها بل أهل وطن مستوطنين ببناء يشمله اسم واحد فكذلك الخطبتان لا بد أن تقع في حفا فلو خطب أحد الخطبتين وهو في سفينة أو ظاقرة ثم وصلوا إلى البلد بعد الخطبتين بعضهما، بعضهم لم يعتاد بها لأنه خطبها وهو في حكم المسافر أو خطبها وهو في حكم غير المستقر لا بد أن يخطبها وهو في البلد مستقر وقد ذكرنا خلافا هل تصح خطبة أو صلاة المسافر بالمقيمين وأن الكثير من العلماء أجازوا ذلك أجازوا صلاة المقيم بالمسافرين فإذا المسافر مثلا ما دام أنه في الطريق في سيارته طائرته فلا يكون مستقبرا او في قطار او نحو ما يكون مستقرا ويعتمد خطبته الا اذا كان في البلد فان في اهلها مقيمون ولو انه عابر سبيل سيقيم فيها يوما او يومين او اياما ثم يسافر مباحثه القصر لكنه والخاله هذه يعتد او يخسب قوله وهذا أشر وهو أن يكون حالته إلقائها وهو في سف وهو في مستقر وشرط آخر أن يكون الحاضرون قد بلغوا العدد المشترى وتقذفنا أنه يشتغل الجمعة يردعون وأن لا تصح إلا من أربعين هذا المشهور عن الإمام يحيى وقلنا أنه رجح بعض المحققين وبعض العلماء كشيخ الإسلام سحسها من ثلاثة وهو أقل ما روي فيها فإذا إذا قلنا يشترط أربعون للجمعة فيشترطون كذلك لخطبة وإذا قلنا يشترطون إذن عشر فقول المالك وغيره فيشترطون كذلك لخطبة وإذا قلنا يكتفى بثلاثه افتويه بهذا العدد للخطبه ايضا لكل وجهه ولكن الاختيار تصير الخروج من الخلاف خامساً يكون ممن إمامته فيها فلا خطبة تجب عليه الجمعة ومسافر هذا الذي قد ذكرناه هنا نظر. يعني تقدم انها لا تجب الجمعة على المرأة ولا على المسافر ولا على العدل يعني المنوك ولا على المعذوب فالمريضة نحوه ولكن ان تنعقدوا بعضهم اذا حضرها وصحت منه وانعقدت به وبعضهم تصح منه ولا تنعقد به فمثلا المريض إذا حضر تكلف حضر وهو من أهل البلد صح وانعقدت به وعد من الأربعين لو كانوا تسعة وثلاثين و... و... تمام الأربعين مريضا تكلف حضر صحت الجمعة وأن الذين تصحوا منهم ولا تنعقد بهم فعندهم المسافر والعبد والمرأة تصح منهم اذا حضروها وصلوا مع الجماعه جمعه اجزاتهم ولم يؤمروا بها يصلوا ظهرا ولا يعيدوها بل تجزئهم وتسقط عنهم الهرب ولكن ما يعدون من الاربعين فاذا كان هناك سبعة وثلاثون وتنام الاربعين امراه ومسافر ومملوك عليهم جماعة لأن تنا غير من غير أهل وجوبها. وقالوا أربعين من أهل وجوبها. فإذا الذين ليسوا من أهل وجوبها كالمسافر والمرأة ولا ما تصح منهم يعني الامامه فيها. فإذا خطب بهم منوك لم تنعق ولم تصح دموع ولا خطبه واذا خطب بها المسافر فكذلك هذا تقرير ما اختاره الشارع وهو الاشهر عند احمد وفي كما ذكرنا خلاف وانا اختار انها تصح خطبه المسافر وهو قول وديه في المذهب ولكثير من العلماء و كانهم قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يصلي باهل مكه زمن الفتح ولم ينقل ان احدا صلى قدامه يعني صلى به اماما لما كان يصلي بهم الاوقات واذا صلى ركعتين من الظهر انصرف وقال اتم يا اهل مكثف ان من سافروا لابد أنه بد مرت بهم جمعات لانه أقام 19 عشر يوما او نحوها لا بد انه مر بهم على الاقل جمعتان او ثلاث ففي هذه الجمع لابد أنه وانه تقدم بهم وخطب بهم في المسجد الحرام مع انه مقيم بينهم كمسافر فما دام كذلك فإن هذا دليل على انها تصح من المسافر انما فقط المسافرون لا يلزمهم ان يقيموا جمعه اذا كانوا في برية او سائرين او نحو ذلك اما اذا قامها اهل بلد وصلوا معهم فإنها تصح و فكان هذا المسافر أمزلهم وقدموه خطيبا فإنها تنعقد وتصح إن شاء الله وهكذا المملوك فالمملوك ليس عليه نقص في دينه ولا في عقله وقد يكون اكمل من غيره معرفة وعلما فإذا كان كذلك فكيف لا تصح إمامته وكيف لا تصح خطبته إذا هذين له سيده إنما فقط طال لا تزمه الجمعة لأنها تستلزم غيبة طويلة تستلزم غيبة نصف يوم أو يوما كما تقدم وفي ذلك تفويت حق آدميا ومنافعه مستحقة عليه ولكن إذا حضرها فلماذا لا يتقدم ويأم فيها ويخطب فيها إذا كان أهلاً لذلك فالصحيح إن شاء الله أنها تصح وتنعقد بهم وان كان هذا خلاف ما المذهب في لكن لا دليل على المنع ولا على البطلان ما دام قد تمت الأهلية إن شاء الله منع المساكلة إنما نعطف في المسافر. كيف خرجوا حديث فتح كن سليما. قالوا ما نعطف. قالوا ما. جاء حديث صحيح إن الرسول خطب لهم هي هذه الجملة. قل ما جاء أيضا حديثا في أنه قدم خطيا يصح. وأركانهما ستة. أحدها الحمد لله حديث كل كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجزم. رواه أبو داود وقال جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله الحديث نعرهم بالتغاتر أن الخطبة التي كان يركيها النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع والأعياد كانت سلك على رؤوس الأشهاد ما كان يبدأها إلا بالحمد، كان يستفتح خطبته بالحمد، ولم ينقل أنه تفها بغيره، وهذا يؤخذ منه وجوب الابتداء بالحمد، فإذا ابتدى بغيره لن يعتد بذلك. إذا لم يحمد الله فيه بعضهم يقول لا بد يكون الحمد في أول الخطبة لتواتر ذلك عنه صلى الله عليه وسلم وبعضهم يقول إنما المشتبط أن تجتمل الخطبة على الحمد سواء كان في أولها أو في وسطها فإذا حصل قوله الحمد لله في اثناء الخطبة حصل المجزي هكذا اكتفى بعضهم ولكن الصحيح انه لا بد اذا اشترطنا الحمد ان يكون في اول الخطبه بل في اول كل من الخطبتين هكذا هو المأثور والمنقول دليل ذلك التواتر النقل المتواتر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الأمة بعده وأما هذا الحديث فهو حديث مشهور وفيه كلام يعني في صحته نظر قد ذكر في أول كتاب وفيه روايات في بعضها كل أمن لبارة لا يبدأ فيه الحمد لله وفي بعض وهي والعلها أشهرها صحرى وفي بعض لا يبدأ فيه بسم الله لا يبدأ فيه بسم الله وببسم الله وهذا النفر فيه ضعف وفي بعض هذه عدت بحمد الله وصلا صلاة على نبيه إذا على كل العمدة أولا افتتاح كلام الله تعالى بالفاتحة التي في أولها الحمد والعندته النقل المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم الثاني والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن كل عباده افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسوله كالاذان نعم يعني لا تصح لا تصح خطته إذا بدأ أن تعاد الخطمة ولو مثلا و يحمد الله في أثنائها أو في آخرها لعل ذلك يكفي على كل الدعوين لك سبب حميد الله و لا نحمد الله يجب المية ما تناكد ما نرى أنها من الخطة و العادة أنه يخفي ذلك والشرط الثاني من شروط أصحة الخطة فمن يثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وردت الأحاديث في الأمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وذلك في القرآن صلوا عليه وسلم تسليما وكذلك في السنة والترغيب في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم والترغيب في ذلك في قوله من صلى علي وفي قوله وفي أمره بالاكثار من الصلاة والتسليم عليه في أماكن مشهورة فهذا ونحوه دليل على لزوم او الالزام بالصلاه عليه صلى الله عليه وسلم ولم يذكر هنا التشهد والصحيح ان التشهد والشهادتين فانهما ايضا من واجبات الخطبه لانه ورد في ذلك ايضا حديث كل خطبة ليس فيها تشهد فهي جذمة او كليا بالجذمة ومعلوم انه اذا شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرساله اتبع ذلك بالصلاة عليه فيقول اشهد ان محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من الله أو ما اشبه ذلك وقد ياتي بالصلاه بالشهاده عليه مطلقا ثم يثني بالصلاه عليه بان يقول واشهد ان لا اله الا الله ثم يقول وان محمد رسول الله ثم يقول اللهم صل عليه وكل ذلك يكفي ان شاء الله دليلا على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم على وجوبها وهو وجوب ذكره صلى الله عليه وسلم مع في الشهادتين واستغلوا على ذلك بقوله تعالى ورفعنا لك ذكرك قالوا انه يذكر عند ذكر الله تعالى كل ما ذكر الله أو ذكرت الشهادة الأولى أتبعت بالشهادة الثانية كما في الاذان وكما في خطبتي الجمع والاعياد وما أشبه ذلك وكما في التشهد فعلى كل الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في اثناء الخطبه وبعد الشهادتين من تمام الخطبه الثالث وقراءه ايه من كتاب الله عز وجل لقول جابر بن سمره كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا آيات ويذكر الناس رواه مسلم هذا من شروط سحة أن يقرأ آية أو يقرأ آيات لهذا الحديث كونه صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات ويذكر الناس يدل على أن ذلك أمر غالب ومتكذغ منه لأن كلمة كان. تدل على الاستمرار كان يفعل هذا يعني دائما أو غالبا الغالب أنه يقرأ الآية في أول الخطبة وتكون تلك الآية هي موضوع الخطبة فإذا أراد يتكلم على الصلاة أتى بآية بعد المقدمة في الصلاة فأي يقول بعد قوله أما بعده فقد قال الله تعالى حافظ على الصلوات والصلاه الوسطى مثلا إلى آخره وهكذا إذا أراد ان يتكلم على الزكاة أتى بآية ذكرها أو آكديتها وهكذا إذا أراد يتكلم على الحج وهكذا إذا اراد فتكون يتكلم في موضوع الخطبة وتكون كالمقدمة ويجوز أن تكون في النهاية ويجوز أن تكون في الوسط المهم أن قراءة شيء من القرآن كاستشهاد يكون من متممات الخطبة فيرى بعض العلماء شرقيتها كما سمعنا من الفقهاء ويرى بعضهم بسنيتها. ويكتفي بعضهم بمعنى آية يعني أنه متى تكلم على شيء من مواضيع الآيات وأوضح مدلولها كفى ذلك ولا لم يصدخ بآيات وإذا قلنا لا بد من آية فكلمة آية فالمراد بها ما لها مبدأ ومنتهى في القرآن تكون بين حاصرتين أو بين فاصلتين ولا يكفي أن يقرأ بعض آية لأن يسمع بعض الأئلة إنما يكتبون ببعض آية ويعتقدون أنها ذات مذلول مستقل إذا استرطنا آية لم يكتبها ببعضها بل لا بد من تمامها وإذا اشترقنا وإذا قلنا يكفي موضوع الآية اكتفي بذلك فعلى كل الأخياء أن يأتي بآية تامه إن لم يكن أكثر ولو في وسط الايه يأتي بها كدليل إن شهاد يكفي ذلك إن شاء الله وقد يقرأ سورة فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ أو كان يقرأ والكبر سوره قاف يقرأ بها كاملة على المنبر كخطبة يجعلها كخطبة والظاهر أنه يقرأها ويضيف إليها شيئا من مدلولها وما عليه وأن ذلك تكرر منه مرارا حتى حفظت حضرت عنه حفظها كثيرا من الذين سمعوها تلقوها من فمحي وهو يخطب، وذلك دليل على أنه قد يقرأ سورة أو بعض سورة وقد يقرأ سورة في عدد من الخطب فلحصل أن قراءة آية أو بعض آية يتساهل به كثيرا من الخطباء مع, مع قوة دليله ولكن يؤذرون أن بعض العلماء يقول إن ذلك لم يكن مستنفا منه صلى الله عليه وسلم ولذلك أجاز بعضهم ترك الآية إذا افتغى بموضوع له أهميته وأوضاه حقه ولو لم يأتي به بآية كدليل وجهز بعضهم أيضا الابتصار على بعض آية إذا كانت كافية الاستغلال بها والاحتياط أن بايه بآية ولو في وسط خطبة الرابع الوصية بتقوى الله لأنها المقصود بالخطبة فلم يجز الإخلال بها الوصية بتقوى الله أخذها بعض الفقهاء على ظاهرها كلمة اتقوا الله فقالوا من لم يقل اتقوا الله لن تصح خطبته فراينا كثيرا من الخطباء الاولين في خطبهم المدونه يبداونها بعد المقدمه بقولهم اما بعد ايها الناس اتقوا الله تحقيقا لهذه الكلمه وبعض العلماء قالوا القصد من الامر الوصيه بتقوى الله مخافته فان التقوى معناها مخافه الله فاذا خوف الناس بشيء فيه سحر كن قلوب ابتغي بذلك ولو لم يات بهذه الكلمه فإذا ذكرها دلة على الوعيد أو على الموت أو على النار أو على التهاون بالمعاصي أو ما أشبه ذلك فيها شيء من التخويف اكتفي بذلك عن أن يأتي بكلمة اتق الله ولكن مع ذلك الاحتياط <تصفيق> أن يأتي بهذه اللغة أن يقول اتق الله لماذا لانها قد ورد بها الامر القراني في كثير من الايات فهي وصيه الله للأولين والاخرين في قوله تعالى في سوره النساء ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان تتقوا الله وكذلك يامر الله بها كثيرا يأمر الله بها يقول واتقوا الله لعلكم ترحمون واتقوا الله لعلكم تنضحون ويأشبه ذلك من لشفقها أن يضيف إليها كلمة الله يقول اتقوا الله أو يأتي بكلمة التقوى ولو لم يأتي بإضافتها إلى الله فلو قال مثلا اتقوا النار كما امر الله بذلك في قوله فاتقوا النار التي اعدت للكافرين فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره هل يكفي الصحيح ان ذلك يكفي لان فيه تخويف وهكذا إذا, اذا اتى بكلمه التقوى اذا قال اوصيكم بكلمه التقوى عليكم احقق التقوى او ما اشبه ذلك على ذلك أيضا يكفي وهكذا إذا كرر كلمة المخافه أو ما إشبه ذلك فالحاصل أن كلمة التقوى يقصد منها تخويف السامعين عن التهاون بالذنوب أو عن التهاون بترك الطاعات أو تعظيم ربهم في قلوبهم حتى يخافوا، حتى خوفه ويتقوه حتى تطافه الخامس وموالاتهما مع الصلاة لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم خلافه وقال صلوا كما رأيتموني أصلي هذا الشرط الخامس وهو أن يوعل الخطمتين مع الصلاة وضد ذلك على التغريب تقوله مثلا فرق بين الخطمتين أفرق بينهما وبين الصلاة ما صحت لو مثلا أنه خطب خطبة ثم جلس وخرج ثم رجع بعد ساعة أو نصف ساعة وخطب خطبة الثانية ما توالت الخطبتان أو خطب خطبتين في أول النهار ثم أخر الصلاة إلى آخر النهار إلى بعد الزواج ما توالت الخطبتان. وليس هذا هو عمل الخطب التي الصلاة التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم السادس الجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع أو يسمع العدد والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع لهم من سماعه كنوم بعضهم أو غفلته أو صممه فإلا لم سمعوا لخ لخفض صوته لم تصح لعدم حصول المقصود وأن جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحمرت عيناه وعلى صوته الحديث رواه مسلم هذا السادس من فضلت فضلتين أن يعذره فضلتين حتى يسمع العدد المشترك العدد المشترك قنروا كلام دع أن يصوت حتى يسمع هذا العدد المشترك او اكثر فلو امتلأ المسجد وكان مثلا اقصاهم بعيدا وصوته لا يقدر على ان يسمعهم اكتفي يصوت بقدر ما يستطيع ولو لم يسمع المتأخرون هذا يتصور في ذلك الوقت الذي لم توجد فيه المكبرات وذلك الذي قد يكسرون وتطول الصفوف وتكسر فأطرار الصفوف لا قد لا يقدروا لربع صوته عن يبلغهم إذا كانوا مثلا مئتي متر أو أكثر من هنا ومنه من هنا ومئة صف أمامه فقد لا يسمعهم فيسمعه القدر المقدرة لا يعجز أن يسمع صفين بل قد يقول نقول لا يعجز أن يسمع عشرة صفوف وهي يسمع من هنا مثلا قدرهم هي قدرة عشرين باعا ومنه من هنا لا يعجز عن ذلك يعني الذي صوته معتاد ويختار الصيد لذا كثر العدد يختار من يكون صوته نديا يعني رفيعا ويحاول أن يرفع صوته بقدر ما يستطيع دليل هو هذا الحديث الذي فيه صفته إذا خطب صلى الله عليه وسلم حيث ذكر هذا الراوي أنه إذا خطب احمضت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جائش يقول صدّحكم ومساكم هذا هكذا الأرض الحديث بمعنى أنه يخطب بحماس ويخطب بقوة ويخطب بشدة صوت فينفع صوته وكونه تحمر عيناه او وجنتاه في بعض الروايات هذا من التأثر التاثر من شدة الحماس ينبغي للخطيب ان يرقي الخطبه بحماس وبقوه وبرفع صوت حتى يكون لها تاثيرا في قلوب السامعين لو كان مثلا العدد الذين حوله حاضرون يسمعون إذا انتبهوا ولكن معسى بعضهم فلم يسمع منهم بعضهم من ما يضر لأن التكثير ليس منه إنما هو هم الذين قصروا أو كان في بعضهم صبم فلا يضر إنما يرفع صوته حتى يسمع من يقدر على إسماعه ولا يعجز عن إسماع القادر المسترف والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اسم شهر المولد إذا كان خاصا بالناسيه الخطيب ابن الخطاب الحين كان حاضر في هذا الخطب من اجل يستعملا ما نحن فاصل بينهما بفاصل يسير إذا فاصل بين الخطبتين يوم بوضوء لوضوء او لنقله او ان خفيف فان ذلك لا يضر لقله وقصاب الفاصل بل هو التفريق الذي ذكر انه يضطر اذا قال ذلك الفاصل اما اذا قصر فلا يضر ان شاء الله <تصفيق>